Ba-ba-ba-ba Do-do-do-do-do Ba-ba-ba-ba هي محلها البشارة طول الأزمان هي وردة بها المعالم تزهي الوان تفوح بها الطهارة كلها قرآن أمل اسمك علينا فوز رضوان محمد يا محمد انت عنوان عليك البار صلى قوة جنان ومن خدك تشحشح نور ايمان برهانك الاعلى بدا والدنيا باسمه مردده انت الهدايا الخالده انت الهدايا الخالده محلاها طلع ورده مثل اللي لما ينادى نسمه محبه بارده نسمه محبه بارده هادينا وهدانا تشهي الحديانه محمد محمد انا لا على مكانه <تسرح> محمد غمرنا بحنانه يا محمد حبه يوصل للكون من بين مكة والمدينة من نورها الهنا شعدن من غرتنا فرح وسرور غدا جبري لسبح والسماء تدور واسرافي لهيه باسمه الصور وامساك النبي بالفرح مغمور فرح موحب سفينة تقطع بحور وابراهيم هني بيت معمور وفرحة موسى غطت جانب الطور في مولدة خير البشر العالم بنور ازدهار قرآن ساطع بالصور قرآن ساطع بالصور سبحانه من سوى وامار صلى على البدر الاغار نور البصيرة والبصار نور البصيرة والبصار يا أبو الزهراء أحمد محمد محمد إليك الدنيا تشهد آه صوت القدر أردد نورك ما إلي حال صار الكون زاهر من جبينا صار الكون زاهر من جبينا وزدانك مكة والمدين روح ريحان يا ورد بستان يا عذب بكل صفاته <متصفيق> فينا يجري بعد بالحال شربنا بكاسك اسقا حب حبيبي اعظم انسان مرج بحرينك اسمه ما في الأكوام صقى لقلق يلالي وحلم أرجع حبك شغف قلبي وسامة ما تحبس أرض وسامة صارع لصدري أوسيمة صارع لصدري أوسيمة حبك يا والد فاطيمة رحمة وشرف أتسلمة يكفيني نار الحاطيمة يكفيني نار الحاطيمة بالهادي وجماله محمد محمد اي وبنوره وكماله محمد محمد آه جلاله محمد محمد آه صلوا عليه انا حط بين في المحشر ولينا بين الناس في المحشر ولينا مكة والمدينة مكة والمدينة من وردت علينا واستعنا مكة